بروس يا مالي مروش رافتي بلادنا المصريه بنزولك في كندريه حطمت كل لواصنيه حتى امتى كل لواصنيه أول واحد باشرتني نوسي ليس كافي. خففت صبا من الآلام بقوة يسوع الشافي بقوة يسوع الشافي مريم ورس يا ماري مر والشرفي ببلدنا المصرية بنزولك في سكندرية حتى كل الليل وسهنيه كل الليل وسهنيه وبسرعا انتشر لين جه عدد المسيحيين بنوا الكنيسة القبطيه الكنيسة المرقسيه الكنيسة المرقوسية ماري مرقوس يا ماري مرقوس شرف بلادنا المصرية بنزولك في اسكندرية حطمت كل الوسنيه حطمت كل الوسنيه ازداد غضب الوسنيين راحوا بضع على القديس كان موجود داخل الهيكل بيصل امام القدوس بيصال يمام القدوس مريم مرؤس يا مريم مرؤس شرفت بلادنا المصرية بنزولك في اسكندرية حطمتك كل ليل وحسنيه حطمتك كل ليل جسد ربته غسدوب الحب الجرحت الطاهر بيغرا دم مطهر وهو بيشكر الله مرقوس يا ماري مرقوس شرفت بلادنا المصرية بنزولك في اسكندرية حطمت كل الوسانية حطمت كل الوسانية